ومغانم كثيرتا ياخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيره تاخذونها فعجل لكم هذه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 سُمَّا لا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا سُنَّةَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلًا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 هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيُ مَعْكُوفًا أَن يَब्‌لُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ مؤمنات لم تعلموهم لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم عوره بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء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 لشيء عليم لقد صدق الله رسوله رؤيا ذي الحق لا تدخلن المسجد الحرام لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امين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 دُرُّ رَسُولِ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ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 ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطاه فازره فاستغلظ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع علي يغض به مل الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيما